بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته رسول ربي صلى الله عليه وسلم قافة طائفة دبيان وماني طائفة فرع ارنانين او الرواحي كيسا سينا او الرواحي سان سينا ورع ار اولي الراحة فيه ورؤيتنا كيسا نمن لما رسول ربي تي لفن يوقان بيان جري لما انثني عتباء المربيعات في شايباء المربيعات كفار مكة تجريتني عتبان كني كرسول ربي وجين كان دورا حاسوا وققس سني اقرسول ربي دينا كاناليسا فا اتفيد سني غرو رسول ربي دعاء الرتكالسان سكان دوران مال جراني اللهم عليك بعتبه بن ربيعه اللهم عليك من ربيعة. دواء ربي في ما قبدي, مالكا الرات. قبدي جركن أقترب رسول ربي وجه عدويته ولينوئه أتبع في شيء بأنكني جدوي جدو رسول ربي صلى الله عليه وسلم ولللجيمان جراته لكن هل لسان رسول ربي اتقرن كونيها لانما يعكسه كناف جرانيا رسل ربي جرانيا جناني طائف أريء أو روسه ندهامي لوي ثانين ليدي إلالة تلعالي مكا أو روسانيك هسا كان عنبة و عناتن عنا بك جدم غبره تقبني عداس دين في كريستان عداس كون فيدي. إن أنا رسول ربي كا هي رسول ربي وجنجره رسول ربي صلى الله عليه وسلم انبكن هركان تهيت اتني بسم الله جدانين عناتن عداسني مالف جنان بسم الله جتا كان دغين نتاكا طايفين كيتاتنا بسم الله جدو حينجر اداسكم مال جداري يكي اتجت كان ورنا انو كان نجدو دبينكم دبي عجائب مال النجدان كانا ذورا رسولي واي بسم الله كان اتمندرتي اداسي بكو بربادني كذا نين؟ إذا كان أول برة دعوة درنملي والبرون وانجدك أبجتشو أمر دينا بجينا صو هدرق الرسول يرو ما قد تركه أنا رسول ربي صلى الله عليه وسلم يرو ما قد رسول ربي صلى الله عليه وسلم دعوان دغن ورجرو جدا طايفر رسول ربي ددني فر أريان ركوتني كان موجين ورسول ربي نمت سجلي دعوة إن راعقه بربادن أدو نمت كالتاتي جل الليل أدو تاتي أدو قبر اللاتاتي نمت راعقه دوب رسول ربي ما الجلاني مجا عداس جرا مخانني مخان أتبي يا كميل افتح أمانتي كأنو يوكان أمانتي مال جيران عداس أن كريستانا نينا والرارو في جرين نينا وانت بجيرة كيسا دور إنكين لفني أما كي هاد لفه ملة دور إن إيران كيسا لفه على كل حال نينا والرارو في رسول ربي صلى الله عليه وسلم عندما تلفت عندما نينا وادا غاري كا وبليسكي يو كاني غابري تشربي غارين اترجم ثاني دفته جدين جدان الرسول ربي غند غاري كانم ني غارين اتش كيس توري ثاني دفته جدين عدت جنان يونس الرسول يونس يونس جنان يونس من مال الرسول إنه أبا أداست جراني. رسول ربي صلى الله عليه وسلم يونس من متان بك إني أبلسكي يا إني اللين بجدا إن اللين بجدا جراني الثمن. مجانكم رسول ربي ندنك تكتب رسولك كن جرانيين وان حيون ورث كيف يوكا ورماك تيفي كورث قفر طائف أرجن أرجع أرجي مجانكم. تكتما رسول ربي اتأمني ويأتي رسول ربي متى الراتقوف متى رنغته حركة رنغته لقى رنغته اره وليكا دي جارجة رسول ربي صلى الله عليه وسلم بكامر رنغته كانان اللي ربي رسول ربي قلبه إساني قبغلوه دابرا غابريك اتأمانون كون اللي رسول ربي صلى الله عليه وسلم إسم تقوى الشلعي تعتوره طائفكيت سارغجون رسول قلبي راه قوزيزم إيمان غابريك كون إيمان اماني ورثك إفكر سل ربي تركن ورطع إفكنه هند إسانيت ميزنا يتجو كمتعة قدشكنه عتبة في شيء بانكني بري لعبة نيتين وامتعان كن هجة لالني مالولين جدن أبو متعة سرابلي سبر نمتش والين جدن إيجكنا واميتين عداسي كنا مال هجتة سلبت مال دل عاجر تاجرن مال جلآن عداسكن يا سيدي نمدت نمدك شيء دنياتنا جب باجره نمني نماكنك على هنجره جلآن وهو هي كنمني تقم بين نبيي ما لنتهمي برجلين مالني وننتهمي يا عداس نمشكون دينا الران ما بلس أك دينا الران جرسين قلتش نجلآن دينا كت تودينا إسحاقا على أمنت كت تأمنتي إسحاقا على أتين خلاهين جلآن والله جرت إنه نكجب الديبات، كجبان أكنج التيتني الرسول ربي ميستي، ربين قرآن تدبته إن الدين عند الله الإسلام جرة، رسول ربي صلى الله عليه وسلم بك كانت في نمني أسرع بهون درقمه، مالف جنان جركن درو مكة توعد ويتتهني رسول ربي، طائف فني والرسول ربي يتهي أرجاج رني، كان موجينو أربو إن باكنو فين كنهنجه. جركوا نقلبين إنساني نجاي ناقب جت شافوا أنا ما كنون قفتيهن كونامن نمر كتيا كن نقلبين اللي في شيء بعد رأء رسول ربي التمكري وقاملا برالله هو هي هيادن قناف رسول الله عليه وسلم جرملك ك الكتيسني قانيتني بيان أكمل التمكاة نشين رسول رسول ربي صلى الله عليه وسلم سوت أبسان قرار ديمن يوكان يادواء ينها ديمن رسول ربي صلى الله عليه وسلم مالجرا أدمان في مجان أقنت ديمنو ويتقرن الثعلب قارج المبرجينو كيلو سدمة يشنجت وطائف الرويت ديمنو رسول ربي كيلو سدمة يشن رسول لي واتك أو في مبكن ياد إسان التبقى كنر ويتقرن الثعالبي كنغيان وني أجائبا أرغمت رسول ربي ما الجد الرسول فرفعت رأسي متاكي يوان الفرداتين قولي لالو دوما السوهي أرغي جدان قناقات دسيسي يوان قولي دوم دوماسي كيس جبريل تو يكونو أكشكيس جرا نتلال لبي يا محمد ربي كيت اغهيت نين جراوان توتسين جد وان انسان في تديب سان دبي اساني دغهيت ننجرا ربي نرى ملائكه غار ايكو سي ا اي مري جرا اكاتيسا امرت وان بربادت جران وان فيت تي امرتي وان اتفيت سانسي هجتا ملائكه غار تمدب فهو أمر رسول ربي لقيت باتوان إسان اتأمرا كبنين آدم دده رسول ربي صلى الله عليه وسلم ملايكان قارنات للباء سلامنا قافت إذا كان يا محمد يو يوبر بادة قاركان لما والدت سي اتمتن سجدين يوبر بادة رتسي سي قفس جدين جدين جدون أمتنا هم فتح جدين جدون رسول ربي صلى الله عليه وسلم يسأله وقفه سلا جرو رسول ربي كان يفكر رسول ربي سو تم الجانين والله الربي كي كجيلة دويد إساني إر نما ربي نقبر وربي النعباس والجانين <تصفيق> سبحان الله أكدت جراء نما علافة ربي صلى الله عليه وسلم أخلاق رسول ربي أكنا جتو ياده كنا جي كتبوا ودين أريء أم من أكد إساني أريء أفسأ أمة إنساني أفسقالين رسول ربي صلى الله عليه وسلم أك أمة إنساني إرهاين سنة إرهاين أمة بربادن جتوا مرتي رسول ربي دبر سن مرتي برد دملي عارين الآن مرتي هما أمة توفيرتهم دبر سن وبليجن السلام شاء الله مصيبة كنا مضاد جرت سجنتاء الفرتي برنا والسلام عليكم ورحمة الله